وأنذل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا சம நீ அஸ்வச்சிஷத்த கிரா அண்ணும் இன்னிதா கல அய்ச்சி உழ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 قَدَّعَ الْبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوٓءَ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَدَمْعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسخطكم بعذاب وقد خاب ما افترا فتنازع امرهم بينهم واسر النجوى قالوا ان هذان لا ساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهب بالقريتكم المثلى فأجمع كيدكم ثم مقتوا صفوا وقد افلح اليوم من استعلا